يومئذ يصدر الناس أ ش ت ا ت ا ليروا اعمالهم فمن يعمل مثقال د ر ة خيرا يره ومن يعمل مثقال د ر ة شرا يره